وقفه لم تطل بنا لي اق ملئه الهمم والتقينا وحان في آخر الأمر مختتم وقفه لم تطل بنا لي اق ملئه الهمم وحان في اخر الامر مفتتم وقفه لم تطل بنا لي اق ملئه وحان في اخر الامر مفتتم وقفه لم لأخ ملؤه الهمم والتقينا وحان في آخر الأمر مختتم قلت يا خل قد دنات ساعة الفقد والألم فمتى موعد اللقاء ومتى الشمل يلتأم قلت يا خل قد دنات ساعة الفقد والألم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 قال لي ان موعدي عن قريب فلا تنم فعلت من زفرة فعلت من زفرة وانتلزم وقت السمر وانتلزم وقت السمر قال لي ان موعدي قال لي عن قريب فلا تنم موعدي ليس ها هنا موعدي في ذرى القمم موعدي حين يلتقي ملك الموت بالعجم موعدي ليس هنا موعدي في القمم موعدي حين يلتقي ملك الموت بالعجم موعدي ليس هنا موعدي في در القدم موعدي حين يلتقي ملك الموت بالعدم أنا لي موعد مع المجد في ساحه الهمم موعدي كل ساحه فيه للعز محتدم انا لي موعد مع المجد في ساحه الهمم موعدي كل ساحه فيه للعز محتدم كان لي موعد مع المجد في ساحة الهمم موعدي كل ساحة فيه للعز محتدم رايتي جنة هوى دونها زخرف العدم ثامن المجد باهظ صبر قلب وفيض دم دونها جنة هوى دونها زخرف العدم, دونها زخرف العدم ثامن المجد باهظ ثامن المجد باهظ صبر قلب وفيض دم صبر قلب وفيض دم